بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذينهم يراعون ويمنعون الماعون